سراق الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان للمتقين وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب بِعَطَاءٍ حِسَابا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ فِطَابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لا يتتلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت قد يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترى